وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب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 وشددنا مُلْكَهُ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أَتَاكَ نَبَأُ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصما لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَأْكِعَ وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَأْبَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 أَمْ نجعل الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّاعِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ليتدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العدل إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالإجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقرفة سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني لي وهبني لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فابن او امسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُ الْفَاوِحِ وَحُسْنُ مَآبٍ وَاذْكُرْ رَابِدَنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ فَارِدٌ وَشَرَابٌ وَأَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضغفا فاضرب به وَلَا تَحِنَّسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَامِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر مآب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 قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عن أمور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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون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 لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من وَمَا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين